فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا اليوم المبارك في هذا العيد المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا لنا في الآخرة بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم حيال نهاردة على وجه الخصوص يعني هنأخذ أجازة من رحلة إلى الدار الآخرة نهاردة فقط إن شاء الله لدرس مهم جدا حيا طلب مني من حوالي أكتر من سمعة شهور من الاخوه ومن الاخوات فقلنا النهارده يعني ايه معاده شاء الله النهاردة فربنا يعني يعني يرزقنا الاخلاص فيه وربنا يجعله مباركا على امه الحبيب محمد حديثنا النهارده عن الحجاب عن حجاب المراه المسلمه الحقيقه ده يا جماعه بصفه انا بعتبره اهم درس في حياتنا اهم درس لان بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها بصلاح المرأة تصلح الأمة كلها بفضلنا الله فليس فنفس ان الدرس ده يكون مبارك على جميع النساء المسلمين بل وعلى الامه كلها النهارده بكلم المسلمه كلام من القلب والله يعلم رب العز وجل انا خايف عليك ونفس ربنا يجعلنا جميعا سبب لدخولك الجنة ان شاء الله سبحانه تعالى النهاردة بالمناسبة هيتوزع او توزع خلاص الف نسخة من كتاب الحجار الصغير اللي هو اسمه اختاه وقفة مع الناس بقول لو وصل لأخت محجبة ان شاء الله ربنا كما هتهادي بيه اخت مش محجبة ولو وصل الأخت مش محجبة يبقى ربنا يكلمها بيه إن شاء الله نتابعه والمرض في خمسين ألفون من الرحلة إلى الظر الأخيرة هيتوزعوا على خمسين أخت إن شاء الله يتحجبوا في هذه الليلة مباركة إن شاء الله جل وعلا وبنوعدهم إن, شاء الله إن الإخوة ربنا يحفظهم يقبلون بالإسبوع اللي جاي خمسين خمار هدي إن شاء الله معنا إخوة طيبين الحمد لله ربنا بس في واحد يسير وينش ربنا بس في عادني أبدأ درس الحقيقة محصر أبدأ درس النين لكن حبيت أبدأه من قصة جميلة جدا عجبتني القصة دي يا جماعة قصة أخت ما كانتش محجبة كانت بتشتغل كوافير للسيدات هتستغرب ناني بدأ الدرس ده بالموضوع ده كيف الأخت دي كان بتعمل كوافير للسيدات لكن بدعم كوافير للمتبانجات مش المحجبات كان مفيش باركة فرزقها ولا في أولادها ولا في زوجها ولا في حياتها والفلوس عمالها بطير اللي بيجي مش لأ فمش عارفها فبتكلم اخت ملتزمه بتقول لها طب انت لو بطلت ان شاء الله بتشتغلي كوافيره للمتبرجات وعملت الموضوع ده للمحجبات ان شاء الله ربنا هيبارك لك في رزقك واولادك وزوجك وبيتك وكل حاجه بالفعل أفضل باب إن هي تعمل كوافيره للمتبرجات وقالت ان شاء الله مش هشتغل غير مع المحجبات بتقول اول حاجه ربنا اكرمني بيها اللي انت في بركه البيت في بركه ما شاء الله ربنا هدا زوجها الحمد لله اول حاجه ربنا رزقها بيها عمره جت من عمره الحمد لله ربنا رزقها نقاه في يوم الايام جات لها واحده متبذره وهي ما تعرفش انها متبذره قالوا لنا عايزينك تعملها الكوافير عشان دخلتها بكره فرح لها في يوم الدخله في يوم الزفاف وقصت لها شعرها او قصت لها كده نص شعرها ولسه هتكمل بس انا متبريجة قلت خلاص وانا متوقفه مش مش اقدر اعملك اي حاجة الا يعني ايه لان انا مقدش عينك على معصيه ربنا شعر ده ايضا دام من رجال برأس لا طبعا نعمل ايه ذا بعد ساعه يعني انتبين منظر ايضا مقدش يا كمين مقدش اقدر ربنا اقول له ايه اقول له انا زينتي واحده عشان طبها للرجال من هنا هنا كلمة منها وكلمة من دي بفضل الله عز جل العروسة في اللحظة دائت لها يعني انت خايفة على نفسك من النار والله مش خايف على نفسي والله هلبس الحجاب من اللي لدي ولا نأخلاحه قبل فلبس الحجاب بفضل الله عز جل نفس الأخت برضه يشاء المولى عز جل في يوم من الأيام كان في يعني من جيرانها واحد من حملة القرآن لكن للأسف كان زوجته متبرجا فالأخت دي قول شفت رؤية في المنام ان الرجل ده اللي حمل القرآن ده شايل زوجته فوق كتابه تمام. وداخل بيها نار جهنم ومن وراء المنظر فراحت قالت الرؤية ديت لهذه السبت المتبرجة وفضل الله في نفس اليوم نفس الحجات ايه سبب ذكر المواقف دي للأخت ديت سبب ذكر المواقف التلاتة ديت للأخت ديت ان عايز اقول لكم ان كل نساء المسلمين بفضل الله عز وجل كلهم خير وقفين بس على كلمة رحيمة تخرج من فم احد ابعاء بفضل الله عز وجل يستجيب استجابة عجيبة الشكل إن شاء الله نشوف الولاد الدرجة عالية جدا إن شاء الله من اخواتنا يعني ربنا يبارك فيهم يحفظهم جميعا فاحنا الولاد عايزين نقدم لها الكلمة دي بكل رحمة وحب وحنان وبنقول لاختنا المسلمه احنا النهاردة بندعوك للجنة ايه رأيك مؤقت فبتسمع كلام حبيبي وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبعث ماذا يقول يا جماعة يقول كما عند البخاري قال كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى إلا من ابى الرسول الله قال من دخل الجنة ومن عصالي فقد أمن بالله هات تسمع كلام النبي عليه الصلاة، لو بتحب النبي اسمع كلامه إن شاء الله. تعالوا نبدأ الموضوع من الأول يا جماعة بسرعة ما نصل. صلى الله عليه وسلم لا شك يا جماعة إن موضوع فتنة النساء أعظم فتنة موجودة على وجه الأرض، أعظم فتنة موجودة على وجه الأرض، فتنة النساء ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيحفظ الأمة من فتنة النساء، حديث رواه البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة ما ترث بعد فتنة أضر على الرجال من من النساء. وفي رواية مسلم يقول لي النمع قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت كانت النساء علشان كده يا جماعة أعداء الإسلام لما حبوا أنهم يفسدوا أمة الحبيب قالوا نركز على مين على المرأة عارفين أن المرأة دي كنتها عادية جدا في ظل الإسلام المرأة بالبلد كده بتمثل نظف المجتمع وبالتالي النصف الآخر فهي المجتمع كله بفضل الله عز وجل المرأة ما هي أختي وأمي وزوجتي وبنتي يعني المجتمع كله هي المرأة بفضل الله عز وجل فأعداء الإسلام لما حبوا ينخروا في عظام أو في جبال الإسلام قالوا عن طريقه عن طريق المرأة ولذلك واحد منهم قالها صراحة قالت كأس وغانية يفعلان في تحصيم الأمة المحمدية ما لا تفعله الصواريخ ولا المدافع ولا حول ولا قوتها بالله فبالله عليك يا أختي بالله عليك بالله عليك اوعي كوني سبب في تحتيم أمة الحبيب تريد أن تكوني سبب في تحتيم أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تريد تكوني سبب في ضياع شباب الأمة المسلمة تريد تعملي كده هذا يعني أنا أعكني أقول لك gilt شök لرب أبي ليه والفتنة أشد من القتل والآية الثانية والفتنة أتبر من Phone أكيد انت قلوقسمعت وأكيد أخواتنا سمعوا عن الشيخ أحمد ياسين. رحمه الله و رحمه الله وسعه الشيخ أحمد ياسيم يا أstre ونفسه وأدم ماله ووقته أدم حياته كلها لله عز وجل هذا رجل العظيم رحمه الله رحمة وسعة والله رأيت له لقاء تلفزيونين عجيبا قال فيه كلمة ورب الكعبة لا أنسها أبدا ما حي بيسأله ما أملك يا الشيخ قال أملي أن يرضى الله عني يا سلام اللهم ارضى عنا يا رب بيقول أملي أن يرضى الله عنه في اليوم اللي قتل فيه يا اخت في اليوم اللي قتل فيه ابنه ابنه بيقول له يا أبي ده في ناس اكتشفوا ان في طيارة استطلاعية إسرائيلية بتحوم حول هذا المكان يعني عايز جمي حاجة فقال له يا بني والله ما زلت أبحث عن الشهادة حتى يوم هذا يا سلام يا سلام سبحان الله شوف الرجل عمل إيه قدم نفسه حياته ودمه ووقته وحياته كلها لله وانت مش عايزة تلبس حجاب لله حجاب شفت البيت حجاب لله وشير حمد يسير تقدم كل حياته لله عز وجل أسألك السؤال لو عايز تكيدي اليهود عايز تخلاص عن اليهود عايز تنتقني من شارون المجرم تعرفت شارون عمل إيه في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم شارون يا جماعة اللي ما طرفوش عن شارون شارون ده هو اللي قاد المسبحة بتاعت صبرة وشفيلة قاتل فيها كان مسلم ثلاث ثلاث مسلم شارون شارون هو اللي قاد الحملة لقتل المسلمين من أهل مصر في سيناء. شارون ده هو اللي قتل كل الحملات السابقه كلها من السينات لحد يومنا هذا لقتل جميع المسلمين في ارجاء الأرض هو ده شارون عايزة انتقم من شارون لبس الحجاب ازاي ورب الكعبة لبسك للحجاب اشد على اليهود من ألف مليون صاروخة هم عايزين ايه عايزين يفسد المسلمين هم مش عايزين المسلم يبقى لا هم بيعتبروا هالسوم شعب الله المختار هم عايزين المسلم بلا إسلام وعايزين المسلمة بلا إسلام عايزة كديمهم وتخلص عليهم اللي لازم دي مش بكرة البت الحجاب النهاردة وده هيكون أشد على شارون من مئة ألف صاروخ سكوة بفضل الله عبد الجد ممكن واحد يسألني النهاردة تقول لي الله تب تكلمنا الحجاب هوش معنا ربنا فرض الحجاب على النساء وما فرضوش على الرجال أولي لك سامة بسيط خاص تخيلي إن ألف رجل ما يقدرش يأثروا على امرأة واحدة وامراه واحدة تستطيع انها تفتن 1000 رجل تخيلوا حاجه كده لو لم يحملوا ايمانا فضلنا على عشان كده ربنا فرض الحجاب على النساء من دون الرجال اوعى يكون عندك شك ان انت غاليه عندنا احنا بنتكلم النهارده ده يومك النهارده ليك عايزين النهارده نحمل لك باقه من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعايزين نحط رجليك على اول طريق الجنة لا نرجو لك الا الجنة بفضل الله عز وجل عشان كده يعني لازم تعرفي ان انت غاليه عندنا ده انت النبي هذا النبع السلام ماذا قال في آخر حياتي الله الله في النساء يعني اتقوا الله في النساء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهله لأبي اوه وامي صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده انا مش اخرج اللي لابي من المسجد ده الا ان شاء الله لما نحط رجليك يا اخت على اول صريق الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى والجنة طرقا سهل اول بس لم يحتاجها تقدمها المهر عشان المهر هو تلبس الحجاب الليلة مش بكرا الليلة مهر الجنه تلبس الحجاب اللي ان شاء الله يشلاء وعلا واسأل سؤال صغير بالله عليك لو عندك لؤلؤ غالية لو عندك جوهره لو عندك الماس تمشي كده وتوريه للناس يتفرجوا عليه الناس طبعا لا اكيد هتخبيه طب انت لا اغلى عندنا من كل كنوز الدنيا اغلى حاجه في الدنيا انت ان شاء الله سبحانه وتعالى فعايزين يخبيك يخبيك ازاي انت عارف الناس لما بينزلوا يصطادوا اللؤلؤ في قاع البحر بيلاقوا اللؤلؤه موجوده فين في المحاره المحاره اللي هي بتحوقه باللؤلؤ المحاره ممكن يكون شكلها مش حلو لكن جواها لؤلؤه فاحنا عايزين نحطك في حجاب ربما تقول الحجاب شكله مش حلو لكن انا شايف ان شكله جميل افضل منظر وافضل مشهد بنشوفه اخت مسلمه ملتزمه مشى بحجابها وحياها غض بصرها ومشى في جانب الطريق ريحه لاي مصاحه شرعية هذا افضل منظر نراه بفضل الله عز جل. عشان كده بنقولك يعني إن شاء الله هذه الليلة بيحتاجين ان انت ان شاء الله تعلنيها توبه امام الله عز وجل وتعلنيها حربا على اعداء الله وتغذيهم وتلبس الحجاب بفضل الله عز جل وبعدين لذلك شوفي من غلاوه الحجاب ربنا وصف الحور العين بالوصفه ماذا قال جل وعلا؟ قال حور مقصورات في الخيام ما من بين الحجاب؟ ايضا الاحتجاب وقارنا في البيت وقرنا في بيوتنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم بيوصف الحمار اللي على رأس الحور ايه يا حور الان على سا... نعم على راس حمار يقول صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي سند صحيح قال ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يا سلام لما الأخت تتشبه بالحور العين عشان تبقى في الجنة أجمل من حور العين فضل على عزالة السؤال الثاني اللي عايزة أسألولي بالله عليك بتحب ربنا ولا لا طب بتحب النبي ولا لا صراحة. لو بتحب ربنا وبتحب النبي ما بتسمعيش كلامهم ليه ماها ربنا أمرت بالحجاب والنبي أمر بالحجاب صلى الله عليه وسلم وبعدين في حاجة انت خايف على جمالك جمالك مصطور في الدنيا عن أعير الناس إلا على زوجك حلالك فقط وأما في الجنة فالله عز وجل يكرمك أعظم إكرام بفضل الله عز وجل لو أنك آمنت بالله ولبست الحجاب ابتغاء وجه الله عز وجل حيذا تشوف صور من الناس حبت ربنا وربنا أسلامهم إزاي والله. والله لو ربنا حبك هيكرمك في الدنيا في الأخرة هتبقي أسعد إنسانة على وجه الأرض وأسعد إنسانة في جنة الرحمن إن شاء الله سبحانه وتعالي تعالي, تعالي شوفي منظر جميل جدا حكيت قبل كده كتير لكن مش تحكيه دلوقتي فوقف سيدنا عبد الله بن جاهش مع سعد بن أبي وقاص قبل غزو احد سعد بن ابي وقاص جاب عبد الله بن جاهش وقبل ما يخش غزو احد قال له ايه قال له يا عبد الله الا قد حضر من الجهاد يعني ما جاش ثاني ناس سبحانه وتعالى ما ترى ونحن مقبلون على الجهاد في سبيل الله فتعالى يتمنى كل واحد منا امنيه على ربه عز وجل لعل الله عز وجل ان يستجيب لنا فواهب سعد بن رقاص قال اللهم إني أسألك اليوم أن تلقيني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسا أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبا وأمر الثاني والثالث والرابع وأت كلهم لحد ما جاء آخر واحد يتنه وذا خلاص فقال العبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله قال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسا اقاتله فيك ومشاهد رضبر أنا محتاج أن أنا القاك الآن أنا في أشد الشوق للقاء الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء سبحانه تعالى فقال اللهم إني أسألك أن ترقني اليوم رجلا شديدا حرض شديدا بأسه اقاتله فيك فيقتلني ثم لا يختفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني فاذا لقيتك يوم القيامة سألتني وقلت يا عبد الله في مكان ذلك اقول من اجلك فتقول صلوات يا سلام عبد الله بن جحش نفسه يتقطع حتت حبا لله وانت ما جستهش تبات الحاجات حبا لله شوف هو نفسه يعمل ايه وشوف ان نفسه بتعنين والله لو ربنا حبك هيكرمك اخر قرن شوف ربنا لما حب اسيا ومرات فرعون عمل ايه معها اكرامها اخر اكرام جم يضربوها بالصخرة عربوا عليها الكفر فابت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمليه ونجيني من القوام الظالمين وهي بيضربوها بالحجر ابتسمت قال ابو هيرا لقد رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة فرأت بيتها فاتسمت يا سلام خلها تشوف بيتها في الجنة شوف ربنا لما ربنا احب امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي حضر بعث لها سيدنا جبريل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 لا صخب فيه ولا نصب لو ربنا حبك هيكرمك آخر إكرام والله في أخت تحكي لي قصة من أسبوع الضبط أخت فاضلة محجبة كانت أصيبت ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين اصيبت بمرض السرطان في الرئة مش قادر يعني تتنفس وهي بياخدوها الجلسات اللي عليك طب, اخلعي طب الحجاب عشان تضاري بس تتنفستو الأبدا لا أخلع الحجاب أبدا والله ما أريد إلا وجه الله عز وجل وما أريد إلا اطيع الله عز وجل لحد آخر يوم لحظه في بحياتها لسه بيعملونها على جاس معينه معينة فقالت لهم كفاية والله إني لارى الآن قطري في الجنة ثم تبسمت وماتت رحمه الله رحمة واسعة لو حبك ربنا هيترمي تعالي نبدأ أول خطوة في صريقنا للجنة يعني في للحجاب هتلاقي يصطى كبيرة مكتوب عليها الحجاب قائد لك إلى جنة رحمة وده بيفكرني بقصة الشاب المصري اللي كان عايش في ألمانيا وهو داخل مدينة ميونخ أو كلك عارفين كثرة فلا يصطى مكتوب عليها ايه أنت لا تعلم كفرات يوكوهاما أو أنت لا تعرف كفرات يعني اعلان عن كووتش عربية يعني فرح معلق يفتق جير جنبها على حسابه وكتب عليها وأنت لا تعلم شيئا عن الإسلام فإما أردت أن تعرف ما هو الإسلام فاتصل على تلفون كذا وكذا في سنة واحدة أسلم على يدي مئة ألف ألمان يا سلام ألا توحب الله لا إله إلا الله والله غالب على أمره لا يبلغ هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولم يسرك الله بيلتمدر ولا بيلتومدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عديث أو بذل ذليل عزًا يعز الله به الإسلام وأتله وذلا يذل الله عز جل به الكفر وأتله والحديث رواه أحمد بسنة صحيح أتلا فكل الدنيا دي كلها ستدين لله ستدين لله سبحانه وتعالى فأول خطوة مكتوب عليها الحجاب بليلك إلى جنة قبل ما نمشي في طريق جنة أنا عايز سؤال إن النفس النار ربنا يكرمنا ويكرمها بحجابنا نفسك فيه تقول والله أنا نفسي يعني تبقى جميلة ودي امنيه اي بنت نفسها هتبقى جميلة ورب الكعبة هتبقى في الجنة زي الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى هتبقى أجمل من الحور العين قده سبعين مرة وإن كان الأثر بعيد لكن عشان خاطق نديره في <تصفيق> واخد ذلك هتبقى جميلة في الجنة هتبقى أجمل مما تتغالي ربنا بإيه إن أنشأنا ان فجعلناهن فجعل ابكارا عربا اطرابا يا سلام مشكلتين من اكبر مشاكل النساء يتحلوا في الاجل اللي هم إيه عربا اطرابا العروب هي التي تحسن كلام الجماعة كلام الحب والغزل لمين لزوجها مش للبوفرند لا لزوجها تمام اه مش هيجي وبعدين هو عيب ان الاخت تقول لزوجها كلام حب مش هيقع في الحلال وهو كمان يقول لها كلام حب جي النهارده الاخر اشتق يقول لك قاعد مع زوجته يقول لها والله انا بحبك والله له جزاك الله خير بارك الله فيك يا ستي ما جزاك كل خير يعني برضك يعني يعني الكلام اخذ يا خد بالك صل على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم هتقول لك ايه اول حاجه يعني عايز ايه طيب ماشي ايه كان عايزاه جوز طبع ان شاء الله في الجنه برضه هيبقى معاك زوج مطهر إن لم تكوني زوجة لأحد المؤمنين إن شاء الله في الجنة فعلى أقل لك زوج مطهر تشارد إيه؟ زوج تقدر خلاهولك في الجنة بفضل الله عزيزة عايزة إيه ثاني؟ نفسي في قطر ونفسي تمتع ونفسي بأحسن نفسي وأحسن وأحسن وأحسن كل ده لن يكون إلا في الجنة عارفة ربنا قال إيه؟ والحديث الصحيحين حديث قديم ماذا يقول جل وعلا يقول اعددت العباد يا الصالحين فين مش في الدنيا لا الدنيا ما متساويش عند ربنا جلاح بعوضه اعددت العباد يا الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عايز متع عايز جمال عايز نعيم عايز قصور انهار أشجار ازواج اللي انت عايزة في الجنه مش في الدنيا وان شاء الله برضه تتمتعت الدنيا ما هو جنة الايمان دي جنة عظيمه شوفي الامام ان في الدنيا جنة ذوق طعمها كده عايز ادوق طعمها يعمل لي اللي ربنا امر بي. ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخره ما هي يا امام قال انها جنة الايمان شوف صحاب شوف النعمه العظيمه جنة ايه دينا عايز ادوق بقى طعم الجنه دي هتدوقيها وانت عايشه في الدنيا حديث رواه مسلم حبيبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان يعني ذاق طعم الجنه ها اللي هي جنة الايمان ذاق طعم الايمان اللي عمل من رضي بالله رب الله, ربا. الله وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللي مش محجبة رضيب بالله ربا رضيب بالإسلام دينا رضيب بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مازمش إنما لو لبسس حجاب تبقى رضيب بفضل عزل ووقتها هتدوق طعم الإيمان هتدوق طعم الراحل أنا أمري في الله كبير إن النهاردة على الأقل مئة أخت تلبس حجاب واللي تاخد النهاردة دا ألبومات داخل واللي تبقى نجيب لها الأسبوع قيل إن شاء الله سبحانه وت فديت فلو اتحجبتي نرجو لكن الجنه ان شاء الله جل وعلا هاتتعب شويه معلش وتعاني شويه والناس تتريق عليك مش مشكله ما ده طريق الانبياء ده اتريقوا على النبي ده ضربوا النبي ده سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك النبي تحمل كل دوا عشان انت ترفع المسلمه وعشان احنا نطلع مسلمين كل ده بفضل الله عز وجل وهتنسي كل التعب اللي انت شو ده مع اول غمسة في جنة الرحمن حديث رواه مسلم عن امن أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بامعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فهيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وفي المقابل بقى تيجي انت يا محجرة بقى تعيك عانيت من الحر والتعب وال... معلش وهتعدي لله واللذ حاجة في الدنيا والله اللي ان الانسان يحس انه تعبان لله مش لدنيا عارفه لو رجعت ليله والناس اتريقت عليك وتعبتي وفي مشقه عجيبه والانقاب على وشك والخمار على وشك وحرانه وتعبانه ورجعت روحت البيت انا عملت كل ده يا رب عشانك يا سلام هتحسي بلاد عظيمه جدا ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من أهل الجنه فيغمس غمسه واحدة في الجنه اللهم ادخل اخواتنا وادخلنا الجنه فيغمث غمثة واحدة في الجنة ثم يساله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط وأنا بدي لك هدية عظيمة أول هدية هدية أول هدية, هدية, هدية حديثة عالي ومسلم سيدنا بن عباس سيدنا عطاء بيقول له ألا أريت امراه من أهل الجنة يا سلام تخلي نفسك مكان الست دي بقى لما سيدنا بعباس يقول عليك ان انت من اهل الجنة انا اقوليك امرأة من اهل الجنة قلت اجل قال هذه المرأة السوداء عملت الست الطيبه دي ربنا يرضى عنها قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف يعني انا عند مرض الصرع ربنا اشفي مع مرضى المسلمين فبترمي على الارض لما بيجين الصرع فالاسم بيتكشف انا مش زعلانة من الصرع انا زعلانة مش عايز حد يشوف حته من جتني فقال لها صلى الله عليه وسلم ادها فرصة عظيمة أول قال لها ان شئت دعوت الله عز وجل فشفات ها قدامها فرصة ايه للشفاء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مش هتروح تجرب مضاب حاوي ولا هتجرب حقنة ولا عملية اجراحية ولا ولا ولا ولا واللي وبعد العملية تلاقي بكتول ميس المعاصر دوه والليت فدت الشراب الشمالي. يعني والمطابل اللي اسمع دي لا ده دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت الله عز وجل لك كشفاتي وإن شئت صبرت ولكن جنه لو ما كان هتعملي ايه اكيد هتعودي الجنه طيب فقال بل اصبر يعني عايز الجنة ولكن بس عنده مشكله يا رسول الله ما انا خلاص هصبر و من اهل الجنه ببشر النبي صلى الله عليه وسلم لها لكن يا رسول الله انا بتكشف انا مش عايزه حد يشوف جسمي يا سلام فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتكشف بالله عليكي قرني بين واحده بتصرع غصب عنها جسمها بيتكشف مش قصده والله وبين واحده النهارده ها طالعه للخياطه ما شاء الله رايحه ايه فستان تخش على الخياطه بعد اذن حضرتك يعني جزاك الله خيرا خمسين سنتي من على النون ها من على الشمال ومن قدام 100 سم ومن ورا بقى اللي ربنا يقدرك عليه يا سلام واللي نظر مني دكه عن ايه ذكّة عن ده حتى النهاردة الناس على الشباب بيحكولي يقول النهاردة الاغاني بتاعت الفيديو كلاب بيت اللي بدهم عرفنا ها ها لما عنها لا. الشباب بيحكولي يقولي النساء بتطلع ناس على بملابس ملابس كان آخر موضع احنا وصلنا لها الى نسل تلبس لا ده دول بيطلعوا الى مش هاوية تلبس <تبس> يعني سبحان الله لما تقانب بين حاله وحال الثلاث حال عجيب جدا يا جماعة ده النبي ما صلى عليه صلى والله النهارده ده راح يتقدر منشرح لدرس الحجاب ده وان شاء الله ربنا يتلمنا النهارده يعني يا جماعة ده النبي عليه السلام عمل غزوه كامله عشان مسلمة اتعرض مسلمة المسلمة غالت والله العظيم غالي هو, غالف. هو اللي, اللي ما كانش ده بيوصى عليه جدا عمل غزو كامله وطرد يهود بني قينقاع عشان مؤمنة اتعرض ايه حصل يا جماعة؟ اليهود كانوا تجار ذهب يهود بني قينقاع تجار ذهب وليهم مسوق فراحت المراه المسلمه الشريفة ديت راحت تشتري ذهب فقعده على جنب جي واحد يهود راودها عن كشف وجهها عن كشف ايه وجهها قال لها بس عايزه شوف وشك فابت فجلست الجانبين نعمل ايه الخبيث ده فراح رابط لها طرف الطوب من تحت بطرف الثوب من فوق اول ما قامت انكشفت ثقان. صرخت فكان في واحد مسلم من الصحابه واقف شاف المنظر لم يتحمل رجاله يا جماعه شوف ايه دخل داخل على اليهودي عمل له ايه ماليش وبعديه جه ثاني لا دخل راح مخلص عليه على طول راح حاسمه راح اليهود اتجمع على المسلم عملوا فيه ايه قتلوه راح النبي عشان يعمل ايه غزوه كامله غزوه كامله ويطرد يهود بني قينقاع ويطلعهم من مدينه النبا علش السلام امال لو النبي شاف الحال اليوم دول بتبقى الحرب العالميه شوف سبحان الله لا تطلع عقبال عظيم واحده تقول بقى بعد الكلام ده كله انت تتكلم عن ايه انت حايت تقنعني ان الحجاب فرض علينا طب انفقهات دليل انا عرف انه مفيش ولا دليل وارد لا فكر انا ولا السنة بنسمع الكلام ده نسمعوش بنسمع طب تبخذ الاذلة بس تصلي على حبيبك وانت كمان انت صلي؟ صلى الله عليه وسلم اذلة في عجالة سريعة اول حاجة قول الله عز وجل يا ايها النبي الكلام لمن ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي كل من لازواجك وبناتك ولو تكهد عن بديل أنت خلاص بره الموضوع مش مشكلة لا ونساء المؤمنين انت منهم ولا لا طبعا منهم طب اسمعك السلام يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا يا رب يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يا سلام نعمة عظيمة أول أنت تيجي يوم اليامة مع زوجات النبي يا نحن درس مالك في المسجد المبارك ده عشر حلقات عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهات المؤمنين يبقى أيها هتكون يوم الإيامة في الجنة لو لبست الحجاب إن شاء الله عز وجل مع مين؟ مع أمهات المؤمنين ومع بنات سيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يبقى ذلك أدنى أن عرفنا يعني يعرفنا أيه؟ يعرفنا أنهم عندهم حياة مسلمات، تقيات لقيات، عفيفات، يعرفنا بهذا ولذلك فأيام اللي نبع السلام كانت المرأة اللي تخرج متبارجة عرفنها ايه اما ممكن يئزوها واللي لابت الحجاب لا بحرة او حد يقرب لها ويتعرف انها مسلمة وعفيف بايه بالحجاب الدليل الثاني قال جل وعلا واذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء ايه حجاب ايه الحكمة ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم قلوب من قلوب الصحابة أصحاب القلوب الطاهرة وقلوب من قلوب أمات المؤمنين أصحاب القلوب الطاهرة فربنا بيقول لا لما تعوز تتسألهم عن حاجة أو تطلب حاجة من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن أما نحن يبقى يبقى نبقى أولى إن نحن مخاطبون بهذا نبقى أولى نحن ما توصلش منزلتنا لمنزلة الصحابة ولا أخواتنا توزن لما توزش أمات المؤمنين قال جل وعلا ده ليس ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى يا سلام ده الاجعده وقت بقى الجاهليه الاولى يا جماعه كانت بسين حمد عند أخت الجاهليه الاولى كانت بتلبس ايه امام القرطبي جاوب على السؤال ده بيقول ان الجاهليه الاولى كانت المراه بتخرج بحجابها عارف. يعني لافته مدرطية من فوق لتحت كل ما في الامر انها كانت بتيجي للكم بتاعها وتفتحه لحد ايه لحد يجي من فوقنا ماشي وتيجي عند تحت كده وتفتح فاحمه من جنب اليمين ومن الشمال ده ايه ده تبرج الجاهلية الاولى يعني تبرج الجاهلية الاولى واحده منهم جت النهارده تبقى من الطقيات التققيات تعمل ايه يعني تبقى اقول ايه من العابدات في هذا الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى الدليل بعد كده قال جل وعلم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ويضربن بخمورهن على جيوبهن طيب في حاجتين في الايه دي اول حاجه ولا يمدينا دي إلا الا ما ظهر منها قال الا ما ظهر منها ولم يقل الا ما اظهرناه منها قلت يعني شيء ظهر قصد عنها ايه اللي بيظهر قصد عن المراه اللبس الخارجي الجلباب والخماص، صح حد يقدر يقول ان هي ممكن ما تكشفش بالجلاباب والخمار طب ازاي هتمشي نفسك خيمه ترى مش هتمال ايه بقى اللي مطلوب الثاني اه المطلوب الشيء اللي بيظهر بمدجها انها تخبيه اللي ايه اللي هو الوجل والكفين الوجل والكفين والدليل على هذا ان في احاديث كتير جدا او اثار كتير جدا وردت على أمين عايش وعن ابن عباس وكلها أسالدة ضعيفة الا اسناد واحد فطر فيه الزينة بإيه؟ بالكحل والخاتم الكحل ايه والخاتم الكحل ما كانه فيه في الايه في الوس والخاتم فين في الايد يبقى ايه يبقى يخبه هذا وذا واحنا النهاردة جماعة مش بنتكلم في أدلة الخمار ولا النقاب بعض الاخوات بيسالوا النقاب فرض ولا واجب ولا مستحب واجب او مستحب نقول في خلاف بين اهل العلم عشان لمساله امان علميه مساله كمان علميه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله تعالى كان يرى استحباب النقاب ورغم ده ايه ومرات منتقده وبيت منتقده يعني ايه مستحب يا جماعه التفصيل اللي كان موجود عند الصحابيات كان موجود عند الصحابه ما كانش موجود كان عندهم ما عندهمش فرق بين مستحب وبين الواجب الشيء ده فعله النبي نعمله فعليتهم مات المؤمنين نعملهم وهو ده ايه؟ وهو ده فعل المحب لو بتحب ربنا بتسأليني بتقوليني هو النقاب مستحب لو قلتلك مستحب ها تعملي حاجة ربنا بيحبه ولا لا تعمليها طمعا يبقى المسألة شوف التفصيل بقى في الآية هنا بيقولك, بيقولك وليضربنا بخمرهمنا على جيبنا الجبل هو ايه؟ اللي هو فتحة العنق اللي بيسموها فتحة تمام يعني ما ينفعش النهاردة واحدة تنجاه لسة ايه؟ لفى حته اشارت بالبط كده وتقوم ايه لفها ولا بيتها ومنسمح حجاب اصل الله لا استنى بقى استنى كده هتزعقلي بقى لا والله ما فيش زعق ولا حاجه انا حريص النهارده ان ما حدش زعب. مش على حساب شرع الله ابدا لكني اؤمن بالتدرج في كل شيء بفضل الله عز وجل على سبيل المثال ام مين عائشه الفيه يا قالت ان اول ما نزل من القران ايات فيها ذكر الجنه وايه والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام دخل الناس إلى الإسلام خلاص دعا وتمكن الإمام تغلبهم نزل الحلال والحرام لا تشربوا الخم لا تزنو لا تفعلوا كذا وفعلوا كذا تمام ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنو لا تشربوا الخم لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول ابنه عبد الملك بيقول يا ابا لماذا لا تحمل الناس على الدين جمله واحده قال يا بني اخشى ان احمل الناس على الدين جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده ايه مقصود من الكلام ده يا جماعه وارجو تفهموني صح الله يبارك فيكم ايه مقصود من الكلام ده واحده جنالك لفتك دريتش تمام كده لفتك دريتش بتقول لك ايه الحجاب مقلبس ايه لو قلت لها النقاط هترضى طبعا لا يا جماعه كل اللي اقدر اقول لك بلاد ده انتي تقدر تلبسي تقول الله انا اغطي نفسي ولا بتحتي تشارك داخل الله خير والله بنشكر لك اي فعل تفعليه عشان تتقرب بيه الى الله عز وجل بس لنا طارق ايه هو بعد ما تلبسي اللبس الطول ده وتلبسي الاشاره الصغيره ده ياريت ما تحرميش نفسك من مفتيجي دروس العلم جات دروس العلم يا جماعه اهدت وصول اخوات الفاضلات ربنا ده فيهم يوم شويه بشويه الله هو المحتمل دي احتمل منك ايه طيب خمار شوية بشوية الله أبوالي لنفس نقاب دي أحسن منك دي أبوالي لنفس نقاب واحدة واحدة يا جماعة عشان كده بوصي أخواتنا المنتقبات اللي معانا ربنا يبارك فيهم ويسبتهم يا رب قولوا أمين. أمين إن هم لو لو أختي نفس حجاب يعني بسيط كده تاخدها الفضماء ما تتخرش منها ولا تستهزي بها ولا تنكر عليها بشدة لا بالراحة وباللين تديها هديه تكلمها تتطرب عليها تحسسها انها اختها حبيبتها واحدة واحدة ربنا يجعلك من الناجحات وتلبس الخمار وتكمل حجابا بفضل الله عز وجل المهم المسألة فيها تدرج ربنا بار فيكم ولا ننت على احد بنقول كل واحدة ضبط نفسها ربنا يبيضك عنا كل خير تعالوا نشوف الايه الجميلة دي ربنا بيقول ايه والقواعد من النساء اللات لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه لكن الله ايه وان خير لهم جميل قوي ربنا إيه ده للستات الكبار في السن اللي عزة الستين والسبعين إنها تعقف من غير إيه؟ من غير الجلباب الخارجي يعني بملابس البيت عادي تمام مش قاعدة طبعا كشف بسمها لا ولا كشف شعرها كل ما في الأمر إنها بس كشفة الودي والكفين وقاعدة بلبس البيت عاجل غير متبرجات بزينها والدليل على ذلك قطر جميل جدا إنهم دخلوا على حفصة بانكسرين ودي مرأة تابعين. فلما دخل عليها وهي ستة كبيرة في السن لقوها لبس النقاب بتاعها و قالوا لها أما سمعت قول الله عز وجل وك وعب من النساء إلى آخر الآية قالت أجل رفع سماما الحق و جل وعلا في خلع الجلباب جميل جدا وفي خلع النقاب ولا والإيه كفاف لكنه بعد ذلك قال وأن يستعففنا خير لهن ودي ستة كبيرة يا أخت مش هتفتن حد أما أنت بقى اللي ممكن تفتن أي شاب يبقى من بقى أولا أن أنت تلبس حجاب والله أخوات والله أنا بكلمك لسه في به التزام. ده dana لسه عايز ربنا يكلمنا وأيات إن شاء الله نعمل لك من هكتر متكامل عشان تكوني طالبة علم وتكوني داعية لله عز وجل لأن الحجاب مش هو النهاية احنا قلنا بكذا الحجاب هو البداية هتبدأ لبسط الحجاب النوردة واق واقسى وحطيت رجلك على أول الطريق لسه في بقى شغل وراك طلب علم ودعوة إلى الله عز وجل وعبادة وقناة إلى الله عز وجل ارزين كل يوم تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وحجابك وانت ماشيه في الشارع دعوة لإحياء هذه الفريضه فضلا اعزال كل اللي يشوفك على طول يقول ما الله شوف ما الله الحجاب بخليها ماشيه منوره ازاي شوف ما الله الأخت الفاضله ماشيه ورابه بصرها شوف صوتها واطي ازاي شوف ماشيه في حياء وادب يا سلام دعوة إلى الله عز وجل ربما واحدة تشوفك وتلبس حجاب من غير ما تخطب خطبه ولا تدي درس ولا تالفي كتاب مجرد بس ان مظهرك دعوه الى الله سبحانه وتعالى عشان مش عايز تتحجبه بس لا دان عايز بكل لابي تشتركه في شركة دي التأمين على ايه على الحجاب مش على الحياة. <تصفيق> على الحجاب ازاي ان ربنا يجعلك السبب في ان واحدة تانية تتحجب اذكر ان اخت مدرسة ربنا احفظها في يوم الان دخلت الفصل فكان عندها في اليوم دوت 15 تنميزة 14 واحدة محجبات واحدة بس اللي ايه متبرجة تقول لها ازاي لو واحده غليظه فتلاقي اللي انتي عم ده بنتك نفسك ده و ايه هو مش ايه هو ال انتي و شوف اخواتك عم ايه و لابسين حجاب يا اللي بقى. فكان ممكن ايه تغلظ عليها شوف الاسلوب الجميل فدخلت وقالت اخص عليكم يا بنات كده والله انا زعلانه منكم بتكلم مين الا 14 ما بتكلمش اختي بتقولهم معقوله ربنا يكرمكم وتحطوا رجلكم على اول طريق جنه و تسيبوا اختكم تختكم حبيبتكم حبوها الخير زي ما بتحبوها نفسكم دايما انتو عايزين الجنه حبوها الجنه قلت لها يا قبلة هو انا لو لبسته دايهم قلت لها ان شاء الله يا بنتي ربنا يكرمك وتخش الجنة ان شاء الله جل وعلا قلت لها خلاص من بكه اجل الحجاب تقول السبت الدحوة غير المباشرة جميلة احيانا زي ما قلت لك ممكن تيجي تدع واحدة ويعني تستجيب نص استجابة ربنا يكرمه واحدة واحدة حتى ما تكمل يعني افضل مرة كنت جالس مع اسرة كده من عيدة القوم فبنتين متبارجة سجلت طب تسالني عن حجاب هو ربنا فرض علينا الحجاب طبعا طب يعني انا عايز عرف الدليل طب ده في ناس بيقولوا ده مش من الاسلام دي عاده بدويه فعادت كلمتها عن الحجاب وانا قاعد في البصره قاعد على جنب كده لحد ما قلت خلاص والله انا اقتنعت تماما من بكرة هلبس حجاب جاء ثاني يوم ابوها ووالد يعني ووالد ووالد ووالدها ووالدتها القصريه ايش حضرتك عملتي ده؟, ده انت غيرت البنت ده على كلامك ده ده, ده البنت يعني اتغيرت تغيير كامل ده ك... ده بقت طب تعالى بس يعني ده انت هتشوف منظر اخر من خاله هم كانوا جيراني فرحت عندهم ادخل يا فلان فدخلت لقيتها لابسه بنطلون جينز وشرت قلت ما شاء الله هتتصرف تمام متضايقه بجد تعيا قالت لي لكن لا ممكن عليه نقولك ذاك الله خير مجرد ان انت تفكري واحده وفضل الله بعدها بفضل الله عز وجل باللين بقى والرحمة والاشرفه والكتابات والكلام بكله وجيرسلت بيها بديها اخواننا في الجامعه شباب الجامعه ماجيش النهارده يقول ايه اصلا بقى ليا صاحبه في الجامعه والله العظيم انا بدعوها الى الله لا يا حبيبي خليك على جنب وخليك حلو بقى ماشي وخلي اختي هنا تدعوها مش النهارده يعني ده النهارده في موظه في النوادي والله دلوقتي بعض الشباب قاعدين وعمال بالك وقاعدين معاهم اخوات وتعالوا نتكلم بقى في القيام الليل اه اللي. <تصفيق> والله ورب الكعبه يقول الكلام ده مش من فراغ يعني وتعامل نتكلم بقى مش عارف عارفين ويقعدوا يدردشوا ويشغلهم في الاخر بقى ايه يعني طب نلعب بقى ايه ماتش تنس كده ونروح عشان يعني يعني يعلموا اولادكم السباحة والرماية وركوب التنس كده فسبحان الله نفسك نلعب على طول لا يا جماعة النساء هم اللي يدعوا النساء والرجال هم اللي يدعوا الرجال مش كده النهارده يا في الجامعة ويقول لي يا صنعها ببعت لها ماتشات عليك القيام الليل لا سلام ثم بعد ذلك الله خيرا ثاني يوم اوعى تنسى صيام الاثنين والخميس لا بنا ما لا كلام ده الكلام ده دا مداخل فتنه يا اخو مداخل مداخل الشيطان ربنا يحفظك من الفتنه طب تعالى اسمعي كلام حبيبي بقى في السنة عليه الصلاه والسلام احنا كلامنا القران بيقول ايه تعالى نشوف الادله بقى من حديث صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي سنه صحيح النبي قال ايه قال المرأة عوره فلم يستث منها النبي شيء ما استثناش منها اي حاجه المرأة عوره وفي البخاري يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه اللي هي في الحج والعمره ولا تلبس القفص زين بما وجهات يقول الإمام من الثانيه قال وده بيدل على وجوب النقاب والقفة دين في غير الحج الحدش شاهدت شو بالأدلة لأن بعض الظن اسم هذا يعني ايه؟ مش كل الظن اسم فالمثال ايه؟ بتوضح من ايه؟ من سياق الكلام تمام كده؟ طبعا بعضهم قال في حتة لا تنطق المحرمة مش معنى هي تخلى على النقاب وتكشف الشهب لا هي تخلى على النقاب وتلبس البيجة لاني لا اخف عليها اخف عليها فين في الحجم اللي صعب عليها طبعاً ايه جو حر جداً وزحم شديد فبتعمل ايه بتخلع النقاب وتحط ايه تحط البيشه وتداري وسها طيب اسمع الحديث الثاني وصلنا الحديث راوي داوود بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خو لا لم ينظر الله إليه يوم القيامة تم ام سلمى بقى امك حبيبتك رضي الله عنها وارضاها شوف بقى حرص النساء على العفاف يا سلام شيء عجيب قالت يا رسول الله فكيف يطلع النساء بذيولهن لما الراجل بقى ايه بيحط اللبس كده فوق الكعبين احنا نعمل ايه قال يرخين شبرا قال اذا تنكشف اقدامهن شوف حريص على ان القدم بتاعتها ما تنكشفش فقال صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا لا يذدن عليه ولذلك الامام البلاقي يقول وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها وجوب ستر ايه اقدام النساء تمام كده طيب شوف حديث ثاني عند البخاري لا تباشر المرأة لمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها يعني انها تباشر مفيش واحدة شوف واحدة وتروح توصفها المين لجدها ان دي يا جماعة وده دليل على ان الرجل لا يستطيع ان يرى المرأة إلا من خلال وصف امرأة تانية ده دليل على, إيه؟ على الحجاب سعر الله لكن باب المفسادة اللي احنا عادينا نعلق عليها ان المرأة ممكن تكون اخت فاضلة وزوجها رجل فاضل شاء الله راضي ديها وحبيبها. ثم تروح تقول له جزا ده أنا قد تقعب ننظم مع أختي ماشاء الله جمال إيه وعلم إيه وشعر إيه وآدب إيه وأخلاق إيه سبحان الله تخلي زوجها يفكر في هذه المرأة ويشتهيها إنه على الأقل يتدور فبلاش نقف المبال الفتنة فيش واحدة توصف واحدة لظلم ولا رجل يوصف رجل مين لزوجته. نجيش من واحد تعبان عنده بيلي بيلينا يا بيلي جمام وقال له زوجتي ام انا اعطي المارضة ما حسيت وهات عادي شوية في عضلات ومغالس وترابيس هي طبعا تشتاقل انها تجاوز واحد غير المرحوم ليهم الجوزادة اخو بقى ده فتنة يا جماعة نقفلو تمام كده؟ طيب شوف بقى حديث ثاني جميل اوه بس مع المطل حديث البخاري البخاني امينا عائشة ماذا تقول؟ تقول يرحم الله نساء المهاجرات عملوا إيه لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن عملوا إيه قالت شققنا مروطهن فاختمرن بها يا سلام ده النساء كانوا غلبة أو كانوا يعني الصحابة كانوا يعني ما حين ترجحك مش عندها نبس في الدولة يكفي القهيرة الكبرى لا ده كان يعني راحة منهم عندها يا يا توب توب. نزلت آية الحجاب الرجال رجوع البيت على طول مباشرة ماذا أنزل الله من القران ما هي دي كتحية المسلمين بقى شده مش ها جبت لنا ايه ولا لا كتحية الصحابيات وهو خارج اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على حر جهنم يا سلام أول ما يجي من بره ماذا أنزل الله يوم من القران وماذا قال النبي من السنة قل لي علمني فأول ما نزل هذه الحاجات ديجعوا الرجال مين للنساء عشان تعرفوا طرافهم عندنا. رجع الرجال للنساء، قالوا أنها تنزل الأذن الحاجب كذا، المرة أسمعها، ايه اللي تعمله دخلت فتحت دولاب ما فيش دولاب، جابت بتعمل الحيطة وراحت شان الصين وراحت ايه فاعتجرنا بها واختمرنا بها، ايه الخمار؟ قال الحافظ ابن حجر يفتح البالي معنى الاختمار أي غطينا وجههن، ده قول مين؟ حافظ ابن حجر مش تيجي النار بتقول لواحدة لسه حجر، طب نبيش الحباد، تقول طب بس لما فصل صفعات. تعرف الدنيا حر وانا ما بستحملش وكده وطيب يجي الصف يعدي طب انا بشيت بقى عادل. طب الشتاء عدى طب بس لما داوب النفس اللي عندي بقى ما وربه حرام ما دي نعمه يعني فاهم ازاي يعني وهكذا تسوف انما ما زوجات لو الصحابه لا يمكن تاخر الامر وان شاء الله اللي لا دي اخواتنا اللي معانا ان شاء الله مش ياخروا الامر ان شاء الله يحققوا مرادك عشان تكون شوكه في ظهر شارون واليهود جميعا إن شاء الله النهاردة النهاردة نعلنها حرب على اليهود جميعا بحجاب أختنا المسلمة ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مراعي وكلكم مسؤول عن رعايتي أنا عايز كل أخ النهاردة يروح بيته يأخذ الشريط بتاع الدرس ذا ويوصله لأي واحدة من أرائه من جاراته من زقته لو كانت مش محجبة أخته لو كانت مش محجبة ويروح وبفضل نعازلي سمع الشريط والكلام عن الحجاب بس عايزين أخ يعني يكون برضه هاد ما يجيش أخي يقول بس ده انا اول ما سمعت الشريف بقى خلصت خنت وهروح اكسر الدنيا ودم خايل ومكانتش تتحجب هبقى بطنها لا مش عايزين كده عايزين اخ يعني رزين يعني ومش عايزين العكس مش عايزين اخ هاد يزال عن اللزوم يعني يروح يعني البيت في مراته يقول لها ان شاء الله يعني حضرتك بعد اذنك يعني لو سمحت يعني ممكن تتحجبي لا مش هتحجب لا هتتحجبي حلف خلاص هتحجب كانوا عايزيننا ده ولا ده عايزين الوسط رجل دم محامي بس بيتصرف في حدود في حدود الشرع فضل الله من باب قول النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن باب قول الرب العلي يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين قوموا انفسكم واهليكم نارا وقوتها الناس والحجاب عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون ده كتير ده لو ما كانش عندك دين قوي فعلى علاقاتي اخر عندك غيره الرجال الرجال عايزك تبقى رجل كن رجلا شوف لما دخل الثوار ها اللي عايزين يقتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه زوجته اللي هي نائله زوجته نائله كان شعرها طويل جدا جدا لدرجه عارفين عملت ايه خدت شعرها كشفته ودارت بيه على سيدنا عثمان قالها لا خدلي خمارك البيت العبث بتاع بتاعه فوالله لا دخولهم علي اهول من كشف راسك يا سلام انا اتقتل ولاني شعرك يبان على حد ابدا وقصه جميله أو من قصص السلف واحده ست طلقت فراحت ترفع قضيه نفقه على زوجها فلما وصلت قدام القاضي فالقاضي طلب منها انها تكشف وشها عشان يعرف شخصيتها مين أنت انا مش عارف أنت مين يمكن واحده غريبه تقول انا زوجته فلما راح الزوج ولقى ان لازم يكشف وشها عشان يصرف لها ال دينار قال لا لا تكشف وجهها ولها خمسمائة دينار يا سلام فالمراه لما شافت الحماسه والغيره بتاعت هذا الرجل قالت له وانا عصوت عنك لا اريد منك شيئا سامحتك في الدنيا والاخره شو هذه الغيره يا جماعه طيب انا عمال اقول حجاب واحده تقول انت عمال تقول حجاب حجاب حجاب طب ما شوية عن مزايا الحجاب افتح لنا الكتالوج وعرفنا ايه هو الحجاب عايزين نشوف الصنف ده حلو انا مش حلو لو والله حلو طب اسمع اول حاجه ربنا لم يخاطب بالحجاب إلا كل مؤمنة بفضل العجل لم يخاطب إلا المؤمنات بالحجاب يقول جل وعلا يا أيها النبي كل أزواجك وبناك ونساء المؤمنين يضمين عليهن من جلابي بهن فالخطاب لك ده أول حاجة وتشرف كبير جدا ثاني حاجة الحجاب يجلب لك التقوى أنا هنا في عجالة سريعة كده عشان نخش بقى ونختم الدرس بالسبوهات بتاعة البنات المشاعدين يتحجبه بتقول انا مش هتحجب عشان كذا عايزين يقولها كذا بقى. يعني ايه الوضع هنرد عليه طيب الحجاب يجلب لك التقوى هو على جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم نباسا نواري سوءاتكم وريشا لكن اللي من ده كله ولباس التقوى ذلك خير يا سلام إذا أنزل الله لباسين لباس يستر العورات ولباس نتزين به ولكن الاجمل من ذلك كله ولباس التقوى ذلك خير لان طهاره الباطن أفضل من طهاره الظاهر قالت الحجاب طهاره للقلب قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن ايه من أرعجاء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ولذلكم من عائشه بتقول قال عمر بن خطب يا رسول الله إن مسائة يذكر عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. فضله عز جل. فربنا يثبت في تلك الآية مع أن الحجاب ده بيحول بين الإنسان وبين شهوات النفس. ربي هذا الحجاب يجلب الحياة والحياة يجلب الحجاب. اللي تمه بعض. مسألة في حياة يبقى الحجاب، في حجاب يبهت أحياء. الله عز جل. والدار سبحان الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الترميز السنة صحيح؟ قال الحياة. من الإيمان والإيمان في الجنة أم من عائشة رضي الله عنها ورضاهر في حديث رواه أحمد بسنة صحيح بتقول إن هي بعد ما مات النبع السلام ومات أبو بكر والإبنين اتدخنوا فين في غرفة أم من عائشة قالت فكنت أدخل عليهن وأغير ملابسي فلما دفن عمر ده دفن رجل ميت وما فين تحت الأرض قالت فلما دفن عمر كنت لا أدخل إلا مجدودة علي فيابي في حياء من عمر رضي الله عن أمنا عائشة وعن سائر زوجات النبي وسائر الصحابيات جميعا الحجاب دعوة إلى الستر يا جماعة إنما أستنبه ليه حديث رواء احمد بسنة صحيح أيما امرأة وضعت في يابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل فالحجاب يستر المراه عن عين الناس والتبرج يجعلها فرجة للناس ولا ولا لكتر بالله الحجاب هو الفطرة فطرة أي انسان إنه عايز الغطر وفطره الحيوان اعزكم الله يحب يتعرض فالحجاب من الفطره فضل الله الحجاب عبوديه لله عز وجل ربنا ليه وليضربن بخمرهن على جيوبهن فقضيه الحجاب ما هيش منفكه عن العقيده ولا الشريعه الثلاثه مرتبطين ببعض عقيدة والشريعه والحجاب معه بفضل الله الحجاب يقودك إلى حسن الخاتمه اللهم ارزقنا جميع حسن الخاتمه يا رب العالمين يقول احد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، فانظر في مقامك. والله لو عايز تعرفي امتك عند ربنا النهاردة البسي الحجاب لو لبسيه يبا هي دي امتك عند ربنا هو تقدرك عند الله سبحانه وتعالى الحجاب وقاية من العذاب يقول صلى الله عليه وسلم حديث راموسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. يبقى لو لبستي الحجاب إن شاء الله هتنبي من إيه؟ من هذا الوعيد تفضلي على الحجاب عنوان للمراه الحره قلنا ان الوحده ايام النبي عليه السلام لو خرجت متبرجه عرفنا انها ايه فيئزوها ولو لقوها خارجه بحجابها بيولع عرفنا ايه انها مسلمه الحره فما كانش حد إيه يقرب لها بفضل على جنب بالله عليك بعد كل الكلام اللي بنقوله ده لسه مش عايزه تحجبي تقول اه انا عرفت ماذا الحجاب بس عايز اعرف ايه ايه المساوئ بتاعه التبرج او الهانك بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم اول حاجه عارفه مين اول من دعا الى التبرج ابليس خل ربنا ليه يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة يعمل ايه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما فاول من دعا الى التبرج هو ابليس تسمع كلام ابليس ولا تسمع الكلام الله عز وجل ينفع الكلام ده ما ينفعش يسمع ينفع تسمع الكلام إبليس ولا تستمع إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم لو بتحب ربنا وبتحب نبع سلام لازم تحب بمرضة إن شاء الله التبرج ثقب كبير في جدار العبودية إيه ده جعلت بكافر لا ما أصدتش والله بس يبع عندها نقص إيمان عالي جدا يبع عندها نقص شديد جدا في الإيمان لأن المتبرجا عاصيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في خلاف على ده ما فيش لاه والمحجبة مطيعة لله ورسوله صلى الله عليه, وسلم عليه من أطاعني دخل الجنة ومنعصاني فقد أبى تمام التبرج من عمل الجاهلية الأولى وقرنا في بيوتنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى التبرج علامة على فساد الفطرة كلما الفطرة تبقى سليمة المرأة تحب إنها تدار ولما الفطرة تبدأ منتقسة إذا المرأة زي عيادة بالله تعرف طيب التبرج يجذب الفرد من رحمه الله الدليل على كده حديث رواه احمد بسند صحيح حبيبك ماذا قال سيكون في آخر امتي رجال يركبون على سروج كاشباه الرحال ينزلون على ابواب المساجد ايه مواصفات نسائهم قال نسائهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كاسممه البخت العجاف البخت اللي ايه الجمال العنوهن فانهن ملعنات يعني نمشي بقى لا اي واحدة متريق ان الله لعنها لا طبعا عقيده الاهل السلف في المساله دي ان اللعن ممكن يكون للعموم اما للخصوص فلا تلعن احدا دعين يعني لعنه الله على الكاسيات العاريات مش انما لما الاقي واحده عاريه اقول اللهم لعنها لا الكلام ده ما ينفعش احنا عايزين ندعي دعوه رحيمة وبلاش كده واذكر ان فيه قصه وتها قبل كده بعتها تاني اخ حبيبنا هو جالس الان بيننا مش عايزين نقول اسمه عشان ما يزعلش الأخر عنده محل كبير جدا في, في, في أحد المولات يعني في مول من المولات اللي هي فخمة جدا يعني ففي يوم من الأيام دخلت عليه بنت مش متبرجة ما فيش لبس ثاني يعني هو على الوصف لو هو صقوري حاجة نسخنا العفل عقله بطنها بينه وجسمها بينه وصدرها وريج كل حاجة بينه فدخلت وما عمل بتكلم مع الشاب عايزة تشيل حذاء مع تكمل الله فبتقول له صار لي مشتري خصلة لا صاحب المحل موجود ما شاء الله الأخر صاحب المحل لحيته سلام الله وبركاته الوحيد اللي بحتج عليها <تصفيق> فالم فدخلت بعده يعني لما الشكر طبعا انا مشهير خالص يعني فدخلت على الاخ الفاضل ده فقلت له اتفضل حاجه بكام قال لها كذا ومخد فلوس وراح مديها الكتاب الصغير اللي توزع النار على اخواته كتاب الحجاب اللي هو استوى مع النفس والكتاب ده والله إخوة والله ثم والله ثم والله الكتيب رغم انه كتاب صغير اجمل عندنا عامل 130 كتاب ده أغلى عندي من كل مجلداتي لان الكتاب الصغير ده الحمد لله يعني رأينا فيه من البركة ربنا يبارك لك يا رب, رب وده وقف لله كل اللي عايز يطبع ويوزعه يوزعه فضلا الله رحم يديها الكتاب الصغيره خدت الكتاب ومشيت الثاني يوم جات له نفس الحجاب كاملا تفضل عز الله ما بقاش مصدق قالت له انتي لا ما عرفتيش أنا فلانة فلان اللي فلانيه اللي جيت لك امبارح فحمي الله عز وجل ورحمة بشرني في التليفون علم الله سبحانه وتعالى دموع نزلت على خدي من فرحتي لهذه الاخت فالدعوه الرحيمه افضل بدل ما اشتمها وبدل ما لعنها وبدل وبدل اتعيني يا أخي بالله كتير صغير شيرت صغير ولذلك أمانة والله يا أمانة إن شاء الله الشيرت دل يعني إن شاء الله يعني نصر الله عز جل يكون يعني يعني بيناقش المسألة برحمه عايزين نوصل لكل الأخوات فضل الله عز جل طيب التبرج مقترن بأكبر الكبار حديث رواء أحمد باستفحة أن أمين بنت رقيقة جاءت إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تبايع على الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم ابايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تصرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببغدال تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي في الاخره الايه ولا تبرجي تبرج الجاهلية أولا يا سلام التبرج يقود المرأة إلى النار سنفان من اهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عريات التبرج يا جماعه العاقب بتاعت وخيمة من بينها شيوع الفواحش والرذيله في المجتمع واقع وانا مش واقع شايفينه تمام المرأة تخلوها سلعة رخيصة بسبب التبرش الرجال يتدمروا ويصفوا عن الأخلاق الحميدة يحصل تفكك أثري بين الناس و. ينعدم أو تنعدم الثقة بين أفراد المجتمع تنتشر الأمراض والأسقام بين أفراد المجتمع بسبب تبرج النساء يحصل تفاكب أسره يحصل إهمال واجبات جميع الواجبات الدينية بسبب انشغال الشباب بفتنة النساء تنزل العقوبات على الأمة بسبب تبرج النساء آخر الحاجات التبرج من علامات النفاق يا ها. يعني لما أبقى متبلغة ممكن أكون منفقة ممكن حديث النبي رواه بيهاقي بسنة صحيح النبي أسمي ليه؟ وشر نسائكم منهم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم نادر جدا معناها ان النبي قول اللي هيدخل منهم الجنة نادر جدا فاتبكوا التبرج من صنع اليهود كل بيوت الأزياء العالمية على وجه الأرض من اللي مسسها؟ اليهود فالمسلمة اللي هتتبرج وما تتلبس حجابها كأنها بتقول سمعنا وأطعنا لبيوت الأزياء اليهودية وسمعنا وعصينا لرب البرية جل وعلا ينفع كلام ما مينفعش آخر حاجة التبرج دعوة لإشاعة الفاحش المرأة لو خرجت جماعة علينا بيستشفى الشيطان ويزينها في عيون الناس الشاب يشفى يتفتن يقع في الفواحش كل ده في ميزان سيئتها ربنا عافينا عافيكم وقد قال جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويكفي إن إحنا نعرف الشباب لما بيتعرضوا الشباب اللي بيقتصب النساء ربنا عافين عفيفكم بيقتصب من أخت فاضلة نزل بحجابها من صنادل الأخوات ولا بيقتصب واحدة مش أصلاً عديانا. بيخطر متبرجه لا يمكن يرد ده حتى الشباب بيسمعوا بودنه يبقى واقف على المصط وعمال يعفس ومش عارف ايه اللي معديه واللي يا جميل والكلام الفارغ ده فمزات ما اول ما لا واحده محجامه استنى استنى اما الشيخه دي والله كلام ده حقيقي واحنا بنشوفه بنسمعه ليه ربنا بينقس قلبه احترام الاخت لا يمكن يقدر يزاح كلمه فطن ما انت ماشيه بحجابك فانت محترمه في عين الجميع من ده كله بالدنيا كلها المهم من تكوني نسكوني غاليه عند ربنا بالله عليك جاوبين لو ما لبستيش حجاب يصرك ان النبي شاف المنظر ده انا ما اظنش ما اظنش ان في اختي يصرها انها تقابل النبي يوم القيامه على الحوض ويسألها فين الحجاب طول ما لبستوش ليه عشان الناس عشان عشان عشان لا؟ ولما تقابل زوجات النبي امهات المؤمنين يصرك برضه ان انت تقابليهم وانت مش لابسه حجاب برضه ما اظنش فده فاحنا محتاجين النهارده بقى نشوف بقى ايه ايه الشبهات اللي مخليها اللي البنات مش عايزين يلبسوا حجاب وانا بقول ان الكلام عن الحجاب ده والله من منطلق حبي لديني وحبي لبلدي في واحد نفسنا بلدنا دي يا جماعه احسن بلد في الدنيا نفسنا نسائنا يبقوا افضل نساء على وجه الارض عايزين نساء المسلمين يبقوا افضل نساء طب ما تيجي نشوف بعض الشبهات ايه اللي مانع البنات ان هم يلبسوا حجاب انا هقول بعض الشبهات اللي سمعناها ويا اخ فكرنا الحاجه دلوقتي سبحان الله اخت الاخ ربنا يدعمنا كل خير واخد الفكران من الوقتي بوحدها جماعة وحدها نروه الكلام دا لكل اخواتنا واحدة كانت متبرجة ومش عايزة تلبس حجاب فلابسة جينز جينت اوستريتش على مصر وبطي فماتت على تلك الحال جم يغسلوها طبعا لازم يقلعوها لبسها جم يقلعوها لبسها طلع اللبس باللحم والناس شافوا هذا المنظر اخوات ده ثلع اللفت باللحمة يصلك يحطلك كده انا مظنش تعال نشوف الشبهات بسرعة كده في عجالة سريعة نشوف ايه اللي خلى الاخوات او ايه اللي خلى الاغلب النساء مش عجيل بس حجاب الشبهات احلب نسمعها منهم ونرد عليها السرعة اول حاجة بتقول ايه الحجاب حجاب القلب وثلما نقل ببيض نحن سيب واحدة متبالجة والثانية متبالجة برضه تقول لها هو انت مش حاجت الحجاب ليه تقول لها قلب ببيض وانت كمان والله قلب ر تتكلم من الرقص وقوم وصاف والكلام ده كله احنا بنقول حاجه القلب ده لو يصلح تنصلح الجواهر قلب كله مليان طاعه لله سبحانه وتعالى ومليان حب لله هات الجسد ان بقى ايه انا ان في الجسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا هو ايه القلب طب الصبح الثانيه تقول ايه والله بس لما اقتنع انا بس اقتنع والبس حجاب تقول لها لا احنا ديننا اسمه يا جماعه الإسلام الإسلام عليه يعني الاستسلام والخضوع والإزعان تمام لمن لله عز وجل تمام طيب يبقى المحجبة مستسلم لله واللي مش محجبة لا مش مستسلم لله وربنا عليه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره مش فاده ده سيدنا ابراهيم يا اخت سيدنا ابراهيم عليه عليه النبي افضل عليه والسلام قرر رؤيه شافها في المنام إنه يذبح ابن اسماعيل عليه السلام قام عشان يذبح رؤيه فقط فما ظنك وقد جاءك الامر صراحه من الله عز وجل ان انت تلبسي الحجاب وجاءك الامر من النبي صلى الله عليه وسلم شو بقى الثالثه تقول طب لما ربنا يهدي انا بس استني ربنا يهدي الله لا, لا لابد ان انت تاخدي الاسباب وتسعي من تقرر بني شبرا تكرت منه زراعا ومن تقرر مني زراعا تكرت منه داعم ومن ا يمشي اتيته ايه قالوا فاما من اعطى واتقى وصدق فسن فسنيسره لليسر واما من دخل واستغنى وكذب بالحسنه فسنيسره ايه للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى والهدايا يا جماعه درس الشبهه الرابعه طول والله انا بحب ربنا وده كفاية كفايه ان انا قلبي مليئ حب لله نقول لها قل إن كنتم تحبون الله فاستبعون إن دين الدليل أنا عايز دليل فاستبعون يحببكم الله تقول بس يا جماعة دين يصر نقول لها ربنا قال يريد الله بكم اليصر وربنا أمر بالحجار من أجل التأثير على كل المجتمع المسلم تقول بس تبرد أمر بسيط إيه يعني لما تبرد نقول لها ربنا قال ليه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول بس مش مشكلة مأسانا لست الغيارة والدهم لسه العمر طويل أتحجب لما عندي خمسين سنة أو ستين سنة اي شيء ما تضمنش اي وسبحان الله وانتم عارفين كلكم قصه الفتاه اللي احنا حكيناها قبل كده عايزين نحكيها النهارده عشان الموضوع يخصنا قوي اخت ماشيه في الشارع لابسه سترتش وبادي ايه وحط ميكجات واخت ثانيه فاضله محجبه راحت واخدها باللين وبالرحمه قالت لها يا اختي نفسي اخد بس لجنه الدنيا ساعه واحده فين جنه الدنيا انت في بيت ربنا دخلت المسجد عشان تسمع الدرس أول ما طبعا الاخوات شويتين الاخت اكتشفت انها ايه ان خايفه ان اختي دي تفتن نزلت تحت ومن فلوسها البسيطه اشترت حجاب وطلعت قالت عشان خاطري البس الحجاب بس وانتي قاعده عشان ما حدش وبعد ما نخلص ايه العيد دخلت وازالت المساحيق وتوضات لاول مره لله عز وجل ولبست الحجاب وصليت المغرب حضرت درس عن الجنه وصف الجنه والنار وصليت العشاء وهي خارجه الاخت قالت لها ايه لو حبيتي دلوقتي تلاقي حجاب ايه لاين ولو حبيتي دلوقتي تبطل صنع برحة قدت لها ابدا والله والله عمري ما هخلع الحجاب إلا في اليوم اللي لبس فيه أكفاني ولا نزل قبر وعمري ابدا ما هسيب الصلاة وسأدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة اللي انت دعوتيني بها وهي خرجة من المسجد يا جماعة لست بتحط رجليها تحت الرصيف جات سيارة صدمتها فماتت ومن مات على شيء وحس علي فضل الله عز وجل في المقابل بقى واحدة بقى متبرجة ولقبت ميكروباز واخر بشول المكبس وقف ركب مالقاش مكانه غير جنبين فجلس يكلمها بالله اخت ربنا يحفظك ويبارك فيك ويعزك يا رب يحفظ فيك الاسلام ان شاء الله يعني الحجاب ونعم ربنا عليه كثيره وكذا, وكذا وكذا وكذا وكذا وبعدين الامر يغضب ربنا وبكل سخية وتبرج راح ما على الموبايل وقالت له يعني قصدك ان الامر ده فعلا بيغضب ربنا لا طبعا قالت له تقود الموبايل وكلم ربنا شوف الامر ده يغضب ولا لا لحونه لا قدر الله والله الأخ بيقسم بالله ما هي إلا لحظات سواء المكبات دي يا جماعه الاجره يا جماعه لموا الاجره فانا ناقص واحد فالأخ قال له ايوه ناقص الأخت اللي جنب ما دفعتش بيقول لها الاجره يا اخت لاها ميتها يا سبحان الله تحب تبوتي انهي ميتة ميتة الاخت الاولانيه اللي ماتت وهي لسه حجاب ولا ميتة الثانيه دي نسال الله العافيه الشبهه الثانيه تقول ايه بس يا جماعة أصل الموضة بقت كده وانا ما اقدرش ابقى متخلفه عن ركب الحضاره والتقدم والرقي نقول لها معقولة تكون الموضة أكلا عندك من ربنا ومين اللي قال لك إن الحجاب شك وحش طب والله العظيم الأخت يا ما شاء الحجاب أفضل من مئة ألف واحدة متبرك فضل الله عز وجل وبعدين الحجاب يعني بيخلي وشك مناظر يعني خ الحجاب يعني وين تلبس النقاب لما تروح البيت تتشيلك كده تلاق وشك ما شاء الله بيشع من نور فضل الله عز وجل طيب شو رأيك تقول انا خايف على منصبي انا يعني انا مدير في مكان معين او منصبي عالي وخايف على مستواي الاجتماعي او لها والله لو ملكت الدنيا كلها والتقيت اعلى المناصب في الكون كله كل دوت لو ما كنتش محجبه ومستقيمه على طاعه الله هتنفي مع اول غمسه في النار حبيبتي ماذا قال حديث روى مسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس غمسه في النار فأسأله الله عز عبد وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ ها أخبار والفروس إيه؟ والفلوس فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط طيب الشبهة العشرة تقول بس المجتمع كله كده نقول لها أبدا أهدي أسوأ مقالة هيقولها أهل النار هيقوله إن وجدنا وجدنا أنا على أمة يعني على طريقة وإن على آثارهم إيه؟ مقتدون وقد قال جل وعلا وإن تتع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الشبهة الحضراشة تقول بس أقول لي حاجة أنت شاكب بالك أنا بعمل حسناك كتير أول يعني بصلي وبصوم وبحج وبتصدق وبحب اليتامة وبعمل وبعمل يعني إيه يعني لما خش امتحان أجاوب عليه وأخذ تسعة من عشر عملت كل حاجة وسبت الحجاب أخذ تسعة من عشر أقول لي صيد تعالي نحكب حجبة وسيطة انت ست صليتي وقمت الليل وذكرت ربنا وقرأت القرآن وصمت وزكيت وعملت كل حاجة خلق الشارع كل واحد يبص عليك تخدي ايه سيئه صح الله يبقى في زنوب عماله تتراكم عليكي طب لو مشيه في شارع في مئة واحد تخدي مئة سيئه طب لو مئتين واحد هدي مئتين سيئه طب لو ركبت اوتوبيس اه لو ركبت متر الانفاق تقسيت بقى مصيبة <تصفيق> طب ده بعض النساء بيروح الاستاذ ده ما شاء الله <تصفيق> جماهير مصر كلها شاهدتها في التلفزيون وفي الملعب على الهواء. ما <تصفيق> تطلع في العافية. ختار. فيعني النرد إيه؟ بنقول لها لا. ما تهربش كده أبداً. وبعد ذلك في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ وفي أمر الآخرة قلت أخبار؟ لا يا ست. عن شيء كده بنقول له لو واحدة متبزجة، صامت يوم في شهر رمضان وخرجت مشي في الشارع. فاتسببت في فتنه 200 شاب اخذ بالك من دي اتسببت في فتن 200 شاب وخلتهم صيامهم ضاع يبقى عليها 109 يوم واضحة يبقى عليها كم؟ 109 يوم يبقى الحزبة خسران الشبهة الـ 12 تقول بس في ناس كتير او بنات كتير محجبات ومش كويسين يا سلام طب ما في ناس كتير بيصلوا ومش كويسين مبطل صلح. وفي ناس بيحجوا ومش كويسين يبقى مبطل وفي ناس بتتجوز ومش كويسين يبقى نبطل نتجوز وفي ناس بتعمل كذا يعني يبقى نبطل كل حاجه قبل ما ايه رايك نتفق تتحجب إنتي واتحسين الصورة الوحشة اللي موجودة دي وتعرف الناس إن الأخت المحجبة دي أفضل واحد على ذي الأرض ماشي؟ الشبهة الثلاثة عشر طول الله أنا بصراحة خايفة بس من التريئة بتاعت الناس أقول لك أبشيري ده طريق الأنبياء حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمزية بسند صحيح يقول أشد الناس بلاءً من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل إيه؟ على قدر دين. ومعين ما بتنتهيش تفتكر لنا من كم سنة لما طلعت اشاعات ان كل اقصى حاجه ماشيه ويقول لك بتخبس سلاح تحت ايه تحت خمار وكل ما الخمار يوسع كل <تصفيق> اختي ما ايه ولو اخت ماشاء الله يعني عريضة المنكبين واخد بالك يقول لك دي مخباه ايه زبدقه <تصفيق> خمسه يعني ايه يعني عبط بيقتل يا ست استحملي التريقه ده النبي استحملها صح هو انت افضل من النبي عليه السلام وبعدين انت مكسوفه منين من الناس مش المشمسفة من ربنا، يعني مكسفة من الناس يسخروا مني، كنت عليك، ومش مكسوفة قبل ربنا وانت مش محجبة، ومش مكسوفة قبل النبي على عبّود وانت مش محجبة يا سلام، وبعدين ربنا هو اللي وضح لنا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر الآيات. الشغل الأربع عشرة تقول إيه؟ أصل الحجاب بصراحة يعني الصراحة أنا بقول لك بصراحة وضوح بيأسر على الشعر بيوقع، وأنا خايف على شعره. ملاهي سلام، يعني شعرك أقل عندك من أمر ربنا سبحانه تعالى. وبعدين بالعكس بقى طب ده اللي بتنشي كاشفه شعرها هي اللي شعرها بيتعرض لحراره الشمس والطراب وبيقع بسبب الموضوع ده انما انت حافظه ايه شعر وعلى فرض يا ستي ان حتى لو حتى شعرك وقع احنا راضين بيكي كده ان شاء الله ربنا ربنا حفظ. لكن ان شاء الله ربنا يعافيكي عمر الكلام ده بثمنيه ايه اكتر من الصحه الشعر اللي هيقع من حاجات ولا حاجه ده ربنا هيحفظك ويخليك ويخليكي الاجمل وافضل من الاول بفضل تقول طب ايه رايك بقى انا خلاص موافقه بس أتحجب لما اتجوز أقول لك لا ده النبي وإن كان حدث في مقال يقول إن العبد لا يحرم الرزق إيه إيه؟ يصيبه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه ده نعمة والنبي عليه السلام يقول ليه إن روح القدس نفس في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجمله في الطلب فإن ما عند الله لا يناله الا بطاعة لا ينالوا معصيه الله عز وجل ولو سالت الشباب اللي قاعدين بالله عليك الشباب اللي هم مش ملتزمين عفوا مش مش شباب اللي معنا في المسجد لو سالت أي شاب تحب تنشي مع مين يقولك تحب امشي مع متبرعين قبل ما تجوز دي على جنب وجوز واحده محجبه ولو انت لبست الحجاب خدي بالك هتفوزي بمحبه ربنا ولو ربنا حبك هاينادي كما مسلم على جبريل يا جبريل اني احب فلانه فاحبت سيحبك سيدنا جميلين ويخلي ملائكة السماوات السبعة يحبوك ويلقى لك القبول والمحبة في قلوب الخلق أجمعين بفضل الله عز وجل تلاقي العرسان لك على التوابير على الباب زي فات الجمعية فضل الله وانجي ربنات كلها سلام راحتك مفيش ليشي كوناء اللي انت عايتها اه يعني ايه ما تخافيش على ما تأكل الجهاز فإذا انت كل ما احطيها ربنا ربنا هيصل لك أمر ذلك مش زي ما الناس فكرت وحنا بندي ر بعض الاباء والمات كلها ما ضرشها حاجبها درقت اعقد البنت ليه سيبها لما تشوف ناصبها ايوه ما هنصبها مش هيك كويس ما هو اللي هيجينها و هي متبرغه عايدها كده فلو جد بعد كده ايه غلبه عايده لها على رقبتي على جثتي لا يمكن تلبس حجابك انما لو انت جالك واحد عايزك و انت محجبه هيعوزك لانك انت محجبه بل هيعينك اكثر على هذا الامر فضل العجل ستاشر تقول بس جوزي مش عايزنا تحجبك في معصية الخالق. تقول بس الدنيا حر يا جماعة ما برده مرة يعني الإسلام في دي دين رحمة نقول لها قال جل وعلا كل نار جهنم أشب حرا لو كانوا يبقون ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حفت الجنة بالمتار وحفت النار ايه بالشهوات آخر حاجة تقول بس الحجاب بيعقني عن العمل مش عارف اشتغل نقول لها عفة المرأة أعظم من كل شيء. ورض الله وجنته اغلى من كل شيء أفكر بقول الشيخ عمد ياسين ده أن املي ان يرضى الله عني خلي ده املك خلي املك ان ربنا يرضى عنك ولو كان ده املك ان شاء الله ربنا يرضى عنك وبعدين يا جماعه سبحان الله ده الممرضات والدكاتره لما بيخش قط العملات بيتنقبوا علشان عدم انتشار الجراثيم يبقى انت لما تتنقبي او تلبس حجابك يبقى ده منعا من انتشار الرذائل والفواحش في المجتمع وبعدين ماتخفيش من كلام الناس ماتخفيش من كلام الناس ده امنا عايشه اتهمت وبرقها الله عز وجل من فوق السبع سماوات. احنا ردنا دلاتة على كل الكلام دي بتقوله عن ايه عن عدم يتسهل الحجاب طيب بالله عليك. عندك ادنى شك ان احنا بنحب لك الخير والله العظيم يا اخت والله ثم والله لو انت كنت متبالدة وتسببت في فتنة شاب مسلم واحد انت على واقيل ان احنا كلنا همموت لو موت الشاب ده لا يمكن يتحمل ان يقعد معك في قبرك خمس دقائق لا يمكن شاب لفتين ومشي معاكي في الدنيا دي كلها لا يمكن يجي يسمعك في قبرك خمس ذات الا ينفعك في قبرك لا ينفعك إلا عملك الصالح لو كنت دميمة أو لو كنت عندك حاجه ربنا يعطي يا جماعه المسلمات يا رب أو كان عندك أي مرض كان ممكن تلبس الحجاب غض عنك وما تبقيش معقوره لا احنا عايزين تلبسي الحجاب بما وتبقى معقوره عند الله عز وجل فعايزه تبقي مستعده للقاء الله عز وجل تخيلي كده عايز بس تخيلي معايا لو دخل عليكي ملك الموت دلوقتي بعد ما لبس حجابي يصرك ان يخش عليك ملك الموت وانت نفس حجاب ولا وانت متمردة لو دخل عليك وانت متمردة هعمل ايه يا النفس ايه الخبيثة لكن لو كنت محجبة بفضل الله هتقولي زي ما قال سيدنا معاذ بن جبل مرحبا بالموت مرحبا زائر مغرب وحبيب جاء على فاقة يا سلام اذكر ان في اخت والله في الجفافه يا جماعه في الجفافه قالت بس اتوضا وصلنا ركعتين اللقائب بس يعني أبلو حطي لك المجهزات قالت أبدا أصلي الأول ودخلت تصلي بحجابها وحيائها فماتت وهي ساجدة لله عز وجل وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها حتى شعرك الموت يقول إمتى فعشان كده بنقول لو دخل عليك ملك الموت عزيزتي قم استعيدة لك أن كنت متبرجة ولا محجبة أكيد محجبة لو دخلت قبرك هيجيلك الرجل الذي إما أن يكون رجلا جميل شكله جميل طيب رحت طيبة فتسألينه من أنت يقول انا عملك الصالح أنا حجابك أنا حيائك أنا صلاتك أنا صلتك للرحم أنا كذا انا كذا ولو كانت تانية أنا ما مهنالك مهنالك حاجه زي جدا تخلي نفسك لو جيت يوم القيامه الناس كلها تحشر حفاة عراتا غرلا غير مختمين وانت بحجاب بفضل الله عز وجل تكون في ظل عرش مالك الملك ومالك الملك يا سلام تعبت شوية في الدنيا أطعبت لكن هتخشي جنة وتكنيسي في ظل عرش مالك الملوك وملك الملوك تاكلي من زيادة كبد الحوت التي أعطتها لكن الرحمن جل وعلا لانك صبرت على الحر بتاع الحجاب في الدنيا في يوم القيامه ربنا ينجيك من حر جهنم ومن حر الشمس بفضل الله عز جل وتلاقي حبيبك ما عليه صلى الله عليه وسلم واقف بستميك على الحوض ليه تعالي انت بالذات يا محجبة تعالي هسيك بأيدي شربه هنيئه مريئة لا تظمئي بعدها أبدا يا سلام تروحي بقى تلاء النبي بيتبسم في وشك السنيكة أما المتبرجة لو راحت وقابلت النبي دخل لسه هتشرب من الحوض تلاقي الملايكة بتقول لها تبعد تبعد, عنها. تبعد عن الحوض فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي يا رب أمتي يا رب فتقول الملايكة إنك لا تدري ما أحدثت بعدك دي ما فيش خانص قلعت يا رسول الله مرجشت تلبس حجاب فيدعو النبي عليك صحقاً صحقاً ابعيدك وبعداً بعضاً لمن بدل وغير لو كنت محجبة تشربوا من ايدي الحبيب تيجي عند الميزان آه المتبرجة كان دمها زي العسل على القلوب الناس في الدنيا وكان لها ميزان عند الناس انت يمكن كان وزنك عند الناس يعني مش قوي تيجي يوم الايامة تلاقي ميزانك تيجي قوي. يا سلام تلاقي اعمالك كلها لما تتوذن تلاقي وزنك عظيم جدا تيجي المتبرجة اه صلت تتحط الصلاة في الميزان وصامت تتحط الصلاة في الميزان تيجي بقى تبص الحتة انها كانت متبرجة اه بس يا رب دي فتنت 200 شاب يبقى الزنوب بتاعت فتنة 200 شاب تتحط في الكتفة التانية ترجح تخش النار عشان كده نبقى صنفان من اهل النار تيجي عند الصلاة لو كنت محجبها تمشي بسرعة على الصراط وتعدي لأن النبي مستنيك عند باب الجنة لأن بعد الصراط القنطرة ثم, إيه؟ ثم باب الجنة تيجي عند السراث ثم عديه بسرعة طب لو متبارجة تسحفي على بطنك ربنا عافينا عافيتي تسحفي على بطنك واتلاقي الشاب من الفتنتين دخلتين مار بسببك تنوقت مستني تحت يا رب اللي على الصراط ديت هي اللي فتنتني يطلع الكلوب والخطاطيف تخطفك من فوق وتنزلك مع ترد الكرس انا ماباركيش كده ابدا ابدا لا يمكن لو عديت مع هتلاقي على باب الجنه النبي وتلاقي زوجات النبي امهات المؤمنين وبنات النبي والصحابيات مستنيينك انا بنتكم انا واختكم يا الف مرحب ياخدوك في حضنهم بعد كده الجنه مع النبي عليه السلام تنسي كل شقاء وبلاء شفتيه في الدنيا تنسي التليقه تنسي الحر تنسي كل المتاعب مع اول غمسة في جنه الرحمن وتعيشي مع النبي في الجنه لكن ارجو قبل ما خلص الدرس أرجو ان الأخت مش تلبس حجابها بس لا عايزين تلبس حجاب حجاب هو البداية وتصلي وتقرا القرآن وتعمل نفسك ورد كل يوم في قراءة القرآن وتذكر ربنا وتستغفري وتدعي دايما بالثبات على دين الله وتحضر دروس العلم وتطوب العلم وتبقي داعية الله عز وجل حجابك إن شاء الله هيكون سبب في نصرة هذه الأمة فضل العز من أعظم أسباب نصرة هذه الأمة حجابك إن شاء الله هيكون غصة ويكون شوكة في ظهر اليهود بفضل نعزل زي مرتركي الحجاب مش النهاية هو البداية عايز تطيب العلم عايز تطيب إذاعية عايزين تخرجي لنا رجالا مثل خالد وعمر وسلمان وصهي وبلال وعمار وتذكري أنك قدوة بمثل الحجاب اواع تمشي في الشارع حتى يشوف عليك حدا وحش اواع تمشي رفع صوتك اواع تمشي مش غضة بصري اواع تمشي تعمل حلاتشين المحجبات اعلام أنك قدوة وأنك تم فخليكي صورة الإسلام والآخر ده كله ده موثلت عايزك تدخلي في شركة التأمين على الحجاب يريد يريد تقدر تكون السبب في حجاب أخت تانية عشان تبقى في ميزان حسناتك يعني آخر حاجة في نص دقيقة واحد تقول أمان شروط الحجاب إيه حجاب يبقى شكله إيه أولي كاسبتي ثمان شروط للحجاب أول حاجة إن الحجاب يكون ساترا لجميع البابل يبقى الحجاب من فوق للطح لحد الأرض مش لحد ده زي ما قلنا ما بننكرش على لسه ايه يعني بتتدرج لكن بيقول الحجاب الايه المواصفات الصحيحة اللي يكون ساترة لجميع البدل ده اول حاجة تاني حاجه يكون قيم ما يكونش خفيف ما يشفش ثالث حاجة ألا يكون زينه في نفسه ما يشبه من ملون الوان مزخرفه او زاد عن اللزوم تلفت أنظار الناس رابع حاجه يكون واسع يكون واسع لا يجسم الجسم يبقى لا يشت ولا ولا يصف تمام خمسه الا يكون معقرا ما تحطيش عليه برفانات بقى وايه وقصص مش عارف ايه وتمش لا ما ينفعش تمام ده ضد الحجاب ستة إن ما يكونش اللبس اللي يشبه لبس الرجال سبعة إنه ما يكونش لبس شفره بمعنى ان انت تلبس لبس عشان تبقي مميزه أو بين الناس تبانيه انه ما يشتش لبس الكافرات ده كان حديثي حديث من القلب لكل اخت مسلمه والله بحبك الخير ونفسي تحطي رجلك على اول طريق الجنه عايزين ندعو يا الله ندعو الان دعاء من القلب لاخواننا في فلسطين وندعو ان ربنا يثبت اخواتنا وندعو على اليهود نسال الله عز وجل ان ياخذهم جميعا اخباع عز المخطط ان دعائي فامن من قلبك اللهم يا رحمان يا رحيم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 به بيننا وبين معصيه ومن ضاعницыك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهول بها علينا مصائب الدنيا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل ردل والفوز بالجنة نسألك الرضاق والجنة نعوذ بك من سختك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصدح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب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 به على خير اللهم اجعل دماءه نارا على اليهود اجعل دماءه نارا على اليهود اجعل دماءه نارا على اليهود اعزة الاسلام وانصر المسلمين عز الاسلام وانسر المسلمين انصر المسلمين في كل مكان في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وادغانستان وفي العراق وفي الكشمير وفي كل مكان اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم ثبت الأرض من تحت اقدامهم ثبت الارض من تحت أقدامهم، ووحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود اجعل حجارتهم نارا على اليهود اللهم خذ شارون اخذ عزيز مخذر ارنا فيه عجائب قدرتك ارنا فيه يوما اسودا ارنا فيه يوم الأسود، جمد الدماء في عروقه جمد الدماء في عروقه جمد الدماء في عروقه أخرجه في طرقتك المجنون أخرجه في طرقتك المجنون أخرجه في طرقتك المجنون قلت اليهود بعضهم على بعض قلت اليهود بعضهم على بعض قلت اليهود بعضهم على بعض قلت اليهود بعضهم على بعض أن فيهم عجائب خدري ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك اذن بتحرير المسجد الاقصى القدس قدس ارواحنا هناك قدس ارواحنا هنا، قدس ارواحنا هناك ارزقنا شهاده هناك ارزقنا شهاده هناك ارزقنا شهاده هناك ارزقنا شهاده هناك ارزقنا شهادة, هناك. ارزقنا شهادة, هناك. ارزقنا شهادة هنا رحماك رحماك للموحدين رحماك يا ربنا بأبناء الموحدين رحماك بالدماء التي سالت رحماك بالاعراض التي انتهكت اللهم مَنَّ إن اليهود قد تقوى علينا فأرنا فيهم يوما أسودا أن فيهم يوما أسودا خذهم أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز مقتدر لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه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 فخذنا اخذ عزيز مقتدر ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعدنا سواك يا الله نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب النار نعوذ بك من غسلين النار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 فلا <تصفيق> قربناه <تصفيق>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 وصلى الله اني محمد محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله وصحبه وعلى اله لا إله اله أنت وعلى اله